وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِلْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَا ذَلِكَ سَاحِرٌ مُبِينٌ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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.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 علمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن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 وعامل الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيه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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان اضطر دعانا لجنبه أولا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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 قل له شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون